لَنَأْخُذَنَّكُمْ ٱللَّهُ بِٱللَّوْثِ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَرَكْمًا يَأْخُذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ كَمَآ أَمَرَهُمُ ٱلرَّبُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا فا ٱثَّنَىٰ وإن عزموا الطلاق فإن الله سبيعا عليم والمطلقات يتعبصن بأنفسهم لتلا تتقوم ولا يحل لهم أن يكتن ما خلق الله في أرحامهم ما خلق الله بالله واليوم الاخر غبولهن احق بردي ان في ذلك الاراد باسمها ولمن مثل النبي عليه النبي النار ورجعن على درجه والله عزيز حكيم الطلاق مره فإن سأكون بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا منها آتيتهم من شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن صفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناحا تلك حدود الله فلا تاتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زرجا غيره فإن طلقها فلا تحل له لنا إننا ان يقيم <تصفيق> حدود الله وتلك حدود الله يبين